قل لي بربك أي عدل أن ترى توقي ومنك البعد قد عاني وهجرت قلبا غارقاً في عشقه وتركتني في التيه والاشجان وتظل تمضي لا تبالي بالهاه آهن فيا للهجر كم اضنىني خذ ما تشا مني ولاكن اعطني حبا وبعض العطفه أحناني أتراك تدري يا سطور حكايتي وعلمت ما قد ضمه وجداني قل بربك هل عدلت بقصتي إن الهوى والحب هدك ياني <تصفيق> <تصفيق>